بأنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأوحينا إليه لتنبئ بأنه بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم عيشا وجاءوا أباهم من شاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 وجاء على قميصه بد من كذب. وجاء على قميصه بد من كذب. قال بل سوّلت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال بل سوّلت وَاللَّكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادا وهو قال يا بشرى هذا غلام وَأَسَرُوهُ بِظَعْعَ وَأَسَرُوهُ بِظَعْعَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروه 17. واشتراه من مصر لامرأة أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره ولكن أكثر ولما بلغ أَشُدَّهُ آتيناه حُكْمًا وَعِلْمًا وَلَمَّا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين, وكذلك نجزي المحسنين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 ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا الله ابرهان ربه وهن بها لولا الله ربه كذلك لنصرف عنه السوء فحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشة. إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت.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 قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم غادتني عن نفسي. قال هي غادتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وشهد شاهد. وإن كان قميصه كد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه كد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 فلما رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن ظُهُورِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعْت بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَت إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّفَلَمَّا متكأ وآتت كل واحدة منهم النسكين وقالت خرج عليهم وأعتدت لهم متكأ وآتت كل واحدة منهم النسكين وقالت خرج عليهم فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ فَرَّأَيناهُ وَأَيْنَ هُمُ أَكْبَرناهُ وَقَطَّعنا أَيْدِيَهُنَّ وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وقلنا حاش لله ما قالت فذلك الذي لم فيه قالت فذلكن الذي لم فيه ولقد رأوا 119. ونقررته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 110. ونقررته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كِيْدَهُنَّ أَصْبُو إلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ثم بدى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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبذا تأكل الطير منه وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبذا من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه كما بتؤي قبل أن يأتيكما قل لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتؤي له قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب هالكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوى من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم كافون إني تركت من لا 116. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب 117. واتبعت ملة آباء ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان لنا أن نشرك بالله من ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أك. اول الناس لا يشكرون ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يس دجني ارباب متفرقون خير ام الله الواحد الق يا صاحب استجنئ ألباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه يا صاحب السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا يا صاحب السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرة. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. وَمَن اَخَافَ يُصْلِحُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ضِيَ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ضِيَ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْت وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال للذي ظن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضاسين. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالضاسين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانية. Mereka berkata: "Mereka adalah sebun, najis, dan sebagaian يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون تأويل الأحلام بعالمين. قالوا أضعف أحلامه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهم وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويل. فَأَرْسِلُونِ أَقُولَ الَّذِينَ جَاءُوهُ مَا وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات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 لعلهم قال تزرعون سبع سنين ذأبًا فما حصدتم فذروه في سُبُلِهِ إلَّا قليلًا مِمَّا تَأكُلونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ ذَأْبًا فَمَا حَصَّتْ ثم فذروا في سنغلني الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم له الا قليلا مما تحصنون بعد ذلك سبع شداد كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعصرون. بذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به وقال الملك فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجع إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُوهُمَا بَالُ النِّسْبَةِ الَّتِي قَطَعَنَّ أَيْدِيهُنَّ فَلَمَّا جَاءهُ الرَّسُولُ قَالَ ارجع إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلُوهُ ربي بكيدهن عليم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطب كن إذ روت نيوسف عن نفسه قال ما خطب إذ روت نيوسف عن نفسه قلنا حاش, قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس حص حصل الحق أنا راود راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصى الحق أنا راوتته نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ذلك ليعلم أني